استقيموا على الله الله صلوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بركيه مني you إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ وَاعْتَقَبْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الحَمْدُ لِلَّهِ 2 de... We'll give it. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ